بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجرحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت أسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُّورِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ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 وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وأترى الفلك فيه مواخر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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقام الصلاه ومن تزكى فانما تزكى لنفسه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 جاءتهم أسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا؟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 انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون يرجوا تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور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 وَهُمْ يصْطِقونَ فيِيهَا رَبنَا أَخْلجنا نَعمل صالِحًا غَييرَ الذي كّا نَعمل وَهُمْ يصْطِخون فيِيهَا رَبنا أَخْجنا نَعمل صالِحًا غَير الذي كّ نَعمل. وهم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 أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْإِنَّ يَعِظُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَحَدُهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إلا نفوراً بْتِكْبارًا فيِي الأرضِ وَمَكْرَ السَّّ وَلَا يحييقُ المَك السَّء إِللاا بأَهْلِه فهَل يَظُرولَ إلاا سُنَّةَ الأوولين فَلَ تَجد لِسُنَّةِ اللهِ تَ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 وَمَا كانََ اللَّهُ لُعْجِزَهُ مِنْ شَيْئٍ في السَّمواتِ وَل فِيأَررض إِهُ كَانَ عَليمًا قَديرَاب وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُ سَبِمَا كَسَبُ مَا تَرَكَ على ظَهرِهَا مَا تَركَ على ظَهْرِهَا مِندََّتُ ولَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا